على الكافِرينَ غَْر يسير ظَرم وَمنَنْ خَلَقُُوحيد وَجلتُ له مَا لَ ممْدود وَبنينَ شهود وَمهدُ له تميد ثمُ يقمعُ أن أزيد كََّ إهُ كانَ لِئ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 يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر